Book 2 83 380 380 praetis 3 al-madi 3 al-madi 3 kalbitis telefono يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا اشك القبياوسي تليفونو لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا اش فيسا لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيا صيلة الوقت كلاوستي يسأل يسأل اش لقد سألت للتو لقد سالت اش لقد سالت دائما لقد سالت دائما Pasakoti, <yakki>, Yahki, jarui, Yahki aš pa pasakoju, lakad lit litau, lakad hakitu, aš pa visą visa istorija, lakad hakitu, kullel hikeja, lakad hakeju, mokitis. يتعلم يذاكر يتعلم اشموكياوسي لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت اشموكياوسي لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت المساء دربتي يشتغل يشتغل لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت اشتربو فيا دينا لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم والغيتي ياكل, يأكل أش بوالجاو لقد أكلت للتو لقد أكلت, لقد أكلت كل الطعام لقد أكلت كل الطعام